بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل ه م د ه الامزه الذي جمع ما له وعدده يحسب أ ن ما له أ خ ل د ه كذا لينبذن في ا ل ح ط م ة وما أ د ر ا ك ما ل ق ص ه ن اسماء ر الله الحسنى مُّقَدة َ في عمل ممددة